اثنان. استمع إلى النص وقرأه ثم اكتبه في دفترك الصديقان والبلبل يلعب أحمد مع صديقه سليم في ساحة المدرسة وسمع أحمد بلبلا يغرد على غصن شجرة قال أحمد لصديقه ما أجمل صوته أحب أن أراه وقال سليم انظر ها هو على الغصن بجانب عشه وأخذ أحمد حجرا ليرمي به على البلبل قال له صديقه سليم هذا جزاء تغريده لنا؟ وتأثر أحمد من كلام صديقه وشعر بخجل وحزن شديد قال النبي محمد عليه السلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض